يا أيها الذين آ م ن و ا ا س ت ع ي ن و النابلسي ب ا ص والصلاة ب ر إ ل ل ل ه مع ا ا ص ر ي ن و ا تقولوا لمن يقتل لمن في ب ل ا ل ل ه أ م و ا ت و ل ا ت ق و ل و ا ل م ن ي في سبيل ه

ونقص م ن و ل و م ه ا ل ن ا ل ب ل س ا ل و ا ل ا ل و م الاسلاميه ص

ل ف ي ل ه الدكتور م ح م ا ب ت ل ن ا ب ل س ي

تربيه الاولاد في ا ل ا س ل ا

و ف ض ي ل ه الدكتور محمد ت ب ل ن ا ب ل س

s a n a y

في الرياح و ا ل س ح ا ب ا ل م س ر ب ي ن ا ل س م ا ء و ا ل أ ر ض ل آ ي ا ت للعلوم آ ي ا ت م ي ق ن و ن ا ل ن ا س من يتخذ م ن

みんな。<音楽>